shana <tototus> dabti في الساهر خيالك ليلة العاشر يراودني يا بعد أمك جحي مفكار تمر بدا في أشوفك شمعة أيامي تنور ياضي وسنيني ظلام الدار ذكرة بعد ذكرة تمر قرأت الصبح مالاح أذكر أيام السهر أتعب لجل ترتاح يا أولادي يا باق الصبر تدري الفق الزباح أخفو على بساط الهجر متوسد الإجرام قرسك والمينية بيوم يا أولادي يا غصن البان وخضابك نزف لدموم راتا هالصبح ما بان مصيبك فقدك مجيدا تخلي الوالدة وحيدا شمع ذابت بعاشور ذاب من الألم صبري ظهري سيتس زور من سمت توفي وعوده تجود بزهرة سنينك في داق الدين جريحه وزيدت جروحي بعزم ما عندك الضحي تنادي ذن إلى الجاسم يا عم حسين ومن الخبا عانيت تطل والدمع الزافات. خوفي يصوب كل أجل والحم سيعفى عريس عسكر هالعداء يا ولد زفاف لا قالها الله تنجدل والتحوطك على فا وأني رافعيد يا أدعوها الشمل يلتم. يا رب احفظي ردي ولادي المخي عزيزي وضنوة الجاسيم يا ربي تردلي السالم شمعو الألم صبري صبري, صبري Sinne, jossa on sinun käsissäsi. Sinne, jossa تتفرج تفارق أحبابك صبرني على مصابك غريبة ويا ضر عينك طعت بياك شباب ثلاثتاش عمرك حسافة ما كمل بدرك إلك يا ابن السعادة والحزن لي من سوات صبورني وجرونة بثرونة مين سمع صوات الفرس قالاً رجع تشنة وقالاً يا رملة بالعجل عجني له الحنة قلتاني ما يرجع حبيبي ما يسان في الأم البنيناني أفقد خيرة الفرسان واللي هي جحزاني جاسم شمعة الشبان عمت عيني ولا شوفك يا غالي غير وصفك الشمعة ذابت بعاشور ذاب من الألم صبري شاعر حازم حسن